إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستعفوه ونتوب إليه ونعين بالله من شرور أنفسنا من صيئات في أعمالنا من يده الله فلا نذل له ومن يذل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن يتبعه ويختار وسلم تسليما اما بعد فلقد سر الناس في هذه الايام هذه الازمنه الاخيره سر الناس كثرة الزواج لان ذلك تنكير لامر الله عز وجل واقتداء للذنه برسله الكرام صلى الله عليه وسلم وتنظم بما اتى الله تعالى بذاته من نوع الشهوه وانزال بما في تقدير الغريزه والفطره وتحصيل من مفاتح العيون التي تترتب على النكاح والفرج والمجتماع وحجاب دين المساكب التي تحصل بفقده فالركاح مرمة يسر بها كل مؤمن فالركاح فضل كبير من الله انت النبي على عباده في قيله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم يدفا ورحمة إن في ذلك لا آيات المقيم يتفكرون ولكن هذه النعمة الكبيرة مع ما تتبنه من المصارح العظيمة فحاطها بعض سفهاء الناس بأمور ربما تحولها إلى مقم وكوارث فها تها بعض الناس بامور ربما تحولها الى نقم وكوارث ويصطادون النوم في دون ولا بالمغالاة الزائدة في النوم ويحيط بهم نصرات الدالغ في الولاء ويحيط بالامال المنحرفة في ليله السفاه فصيبت بالمغاله الزائده في المهور حتى بلغ المهر حدا لا يطيقه الا القليل من الناس وتقول من الناس لا يحصل على مهر زواجه الا بديون تثقل كاهله وتشره بالنفى وفاسر وفاسر عزته لدائله فإن المغالاة في النهور من أكبر العوائق عن النكاح وهي خلاف السنة فإن السنة تخطيط المهر وتقليله وتخطيطه من أسباب برشة النكاح والرئان بين الزوجين وقد تزيج ردري في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة على معلين فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم مكاحه وقال لرجل يريد أن يتزيد عمره إن تمث ولو قاتل من حبيب فلم يجد شيء فزيده النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن فيا من من الله عليه بالمال انظر إلى من يدونك إذا كان يسيرا عليك أن تبذل الكثير ففي الميدان من لا يتوسر له ذلك إلا النكاح ليس عقدا خاصا بك حتى تضيها لنفس الحرية فيما تبذل فيه إلا النكاح حادت الناس كلهم فإذا أردت أن تتفرف فيه بشيء كم المرء ماذا يترتب على هذا التصرف بالنفسه لغيره لتقول مؤمن حقا تهتم بامور اخوانك المؤمنين وتحب لهم ما تحب لنفسك ان مهالاته المهور لو كانت مقرونه في الدنيا او تقوى في الاخره لكان ايضا ما فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نساء أكثر من اثنة عشر فأوطية ونسر وهي تساوي مئة وأربعين ريالا فقط يا من من الله عليه بالغنى قل ما تبدله من النهر وإذا دخلت على زوجتك وأعجبك تبدلها ما شاء ان ربنا تبدل وتبدل فاذا فعلت عليها فلم تهنك بنت على ما بذلت فقط الله في نفسك وفي مالك وفي اقوامك ودق قد احيطت منه الزواج بالاسراف البالغ في الولاء من اهل الزوجه والزوج المشتركين او المنفردين يدعون جمعا كبيرا يحضر منه من يحضر ويتخلف من يتخلف وأكثر من يحضر لا يحضر إلا على إغناض إما نجامله أو قيام بما أعجب الله عليه من إجابة دعوة الزيت وإن هذا الإصراف يطور في ما نهى الله عنه فَتَعْرِضُ لِانْتِهَاءِ مَحَبَّةِ اللهِ لِلأَمْر ۗ فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ إِنَّ هَذَا الْإِسْرَافَ وَدَارَ عَنِ الطَّرِيقِ الْوَسَطِ الَّذِي هُوَ طَرِيقُ عِبَادِ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ان هذا الافراط خروج عن اتاب القران الذي وجه الله عباده اليها حيث يقول ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتفتقد مئن المحصره انني اقاطبكم اريد ان يصل خطابي الى قلوبكم هل ترضى أيها المؤمن أن تقع فينا نهاف الله عنه من الإسراف هل ترضى أن تعذب نفسك من جفائن حدة الله لك هل ترضى أن تعذب بنفسك عن طريق عباد الرحمن إلى طريق المبذرين وأنت تعلم أن الله يقول ولا تبذر تبذيرا ان المدبرون كانوا اقوان السياط هل ترغب ان تخرج عن آداب القران التي هي اعلى الآداب واكملها ان هذه التفاصيل يجب ان تعرضها على نفسك وان تتروي حتى تعرف الجواب من نفسك فحذا تقوم بما تقتضي هذه الاسئله ان كنت حاذلا عاقلا فلتحذر ولا فت ولا فت ولا فكن ان ما تنصنع ما يصنع الناس سواء كان حقا ام باطلا وسواء كان استراطا ام ادالا إن هذا الإسراف كما أنه محضور شرعا فهي منطوط هذا فإن الناس يمينون من يسرف هذا الإسراف وينزرين إليه نظرة التاقل الذي يعتبر نفسه ناطسا يحايل أن يكمل نقصه بمثل هذه الولائل المسرفة إن هذا الإسراف كما انه محذور شرعا ومنقوض العاده فهو تفهم عقلا بما فيه من افلاس المال ولفاض الوقت وشغل البال وافاد الاجدان وانتهاء المرنه لاننا نرى الكثير من هذه الاطعمه اللهوه تبقى لا ياكلها احد وقد سموت من بعض الناس أنها تلقى على الزجالات وتوامد الطرق والتي يرعي من الناس من يحمرها إلى البر ويرمي بها هناك فهل هذا من الرشد؟ هل هذا من شكر المعمة؟ أفلا يذكر هؤلاء أن الناس هنا في دبابنا كان من جهة قريب يتمنى الذاخذ لقمه او تمرة يسكب بها سيعفه افلا يذكر هؤلاء ان ان على ظهر هذه الارض اليوم من يموك جوعا لا يجد ما يسد رمقه افلا يخشى هؤلاء الذين تتلاعه غلومه الله يا بابلي سيهان جسرا ان طولت هذه المعنه لان الله يقول فئن شاكرتم ربكم لا ازيدنكم ولا ان كفرتم ان عذابي لشديد وان من العجب ان كل انسان يرى ان هذا الطريق ليس طريقا سليما حتى الذي يفعله يرى انه ليس طريقا سليما ولكن ولكن ما. ما حجته حجته ان يقول ان النساء غلبننا على ذلك اين الرجوله ان الرجوله هو القيام على المراه وليست المراه هي القيامه على الرجل اذا كنت رجلا حقا فكن كريما برفيضتك على امراتك وعلى اهل بيتك على الفدود على ما تقتضيه الفدود الشرية أما أنت جاري الناس وأنت جاري أهواء النساء بدين عقل ولا فرين ولا وزن بما تفعل فإن هذا سلد لرفولتك ولقد أعجبني بعض الناس الذين اقتصروا في وليمة الهرس أن دعوا بعض الاقارب من الجانبين وبعض الاصحاب واقتصروا على ان تكون الوليمه في بيوتهم وحصل بذلك خير كثير وراحه كثيره وانطلق الناس وهم يشكرون الله على هذا التوصيل ويحمدون هذا هؤلاء القوم على عدم البذخ والاسراف يا اسر الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لنلقاه الخير والصلاح واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله على احسانه واشكره على توفيقه وانتماني واشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له واشريك له في الوهيم يطهي ورطيت يطهي وشيطانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله المعذب في طرهان ابدا الى جنته ورضوانه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه واصحابه واراه فصلينا تسليما كثيرا اما بعد وايها المسلمون فانما تكلمنا على امرين قد تحول بهما نعمه النكاح الى نقمه الى نقمه وكارثه اما الامر الثاني انه ما يخلق الضرر من نعمه الزواج من اعمال من حرفه الافتاح فلقد صنع انما بعض الناس اباوا ليله العرس الحياء من الله والحياء من عباد الله اباوا في اهله باغايه الحياء فان الحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شعبه من الايمان وسمعنا انه يحصل في بعض الزواجات وقيل بعض السفهاء ان النساء يقتاتن صور اللقاء بين الزوجين وسمعت ان بعض النساء ايضا يحملن آلات تصوير لتصوير الحفل واللقاء بين الزوج وزوجته وسمعت ان الزوج وزوجته يجلسان على منصة يكشف وجهها امام النساء ويندسها ويندسها خاتما وربما يلقيها حلاوه او في الساحه اي ما اشبه ذلك من الاسعار المنكره المحرمه فسبحان الله ما ادري كيف تطاول الامر بهؤلاء الى هذا التدهور كيف الحضر الى هذه الهاويه بهذه السرعه كي تقرضوا عن الحديد السرعية والمروآت المرعية إذا عادات أخذوها من الكفار أي من مقلب الكفار كي بادعوا هؤلاء ما يأمرهم بيدونهم دين وما عليهم اجتمعهم من الحياء والخصمة والبعد عن أسداد الفتنة إلى ما كانت عليهم اجتمعات تاخدة التي عتا بها الشر والفساد فوق المدينه ذلك التقليد الاماء بما فعلهم كما قال الذي يملئ صدره لا يسمى الا دعاء ونداء ثم ذقل الغنم لا يقول اذا الله تصوروا عبا الحكمه وفضحها في هذا التصوير في عمره الفرح بالعرس وتهتك وترف العشه والنكاح وهو في التبرع ومشهه الطيب تصور عظم الحكمه وفتحها حينما في ثقه هذه الصور في كل حال يتقوم بها ايج الناس يعرضونها على من شاءوا وهم مستغنون بالنظر الى الجميع ما شاءوا يشركون بالقدير منها ما شاءوا ايها الرجال ايها المؤمنون ايها العقلاء هل يرضى منكم احد ان تكون صوره ابنته او اخته او زوجته بين الناس ينظرون اليها كيف شاءوا هل يرضى عاقل ان تكون صورته في اول لقاء بينه وبين زوجته معروضه يتداولها الناس بينه إِنَّ هَذَا مِمَّا فِي كِرْهِ الْكِفَرْ وَفِي فَتْكِرْهِ الْعُقِيمِ هل يرضى أحد أن يقوم الزيد وزوجته أمان النساء وفي نشوة العرف وفي وقت تحرك الشهوات هل يرضى أحد أن يقوم الزيد وافشه زوجته أمان النساء أفلا تخسر مرأة نفسها وأهلها ان يلاحظ الزوج انثى النساء وهي اتملي زوجته وحين اذ يذهب في زوجته لانه راى في مجتمع النساء لا في امانه من هي اتملي من زوجته فان حصل قدرها في عينه وصارق عنده لا في شيءا وحين اذ يزين الشيطان في نفسه من راها من هؤلاء النساء مشاهدا ويؤرغ عن زوجته التي اباحها الله له وهذه عله يجب على اهل الزوجه ان يعرفوا ضررها على ابنائهم اذا كان الزوج يشاهد النساء وهن مكاشفات يثير ينظر اليه والى زوجته في اول لقاء بينهما والرجال اذا ادعو جميعا هذه قصور الافراح اذا ارادوا ان يدهوا منصه ويجدوا منصه لا تكسر الا الى الا لشخص واحد فقط وهي الزوجه حينما تاتي اليها من النساء فقط اما ان يجعل منصه واسعه اولو فكان بعضهما اذا كان ببعض يقول يجلس يجلس علي الزوج والزوجه فانهم آكلون بذلك ومقتذبون من هذه القصور بهذه النقط هذه الامور المحرمه فانه كسب الخبيث الحرام من اكله بل ان انفقوا لم يبارك لهم فيه وإن تصدقوا به لم يقبله الله منهم وإن خلقواه بعد ميتهم كان زادا لهم إلى النار فلا يكن أصحاب هذه القسور عينا لأهل المعافي على معافيهم فيشارقوه في معافيهم في الإثم والغدوان وإن لم يعمليها لأن من أعان على جنب كان مشاركا لفاعله نصر الله بنا ولهم السلامه وان مما يثقل له ان الله يتوسع في الغنا والله في ديار الظهور ولا ريب ان الله والغنا في ليله العرس جائز لكنه في لقاق المحبوب فانه يدعو النساء ان نظن نضربنا بالدفوف يعم المؤمن الذي لا ان نفيها السالم من ما فيه م... ما في منه سفهم وقلعه وشرط ان لا تضمن ذلك فتقنه ويعلم ان بين الضف والقبل طرفا لان الضف له وجه واحد فقط والقبل له وجهان والقبل محرم لا يفيد ولا في ايام العيد وانما التصف لما جاء الشرع بإباحته في دائره العرف وان في دار فاعلان لان في ذلك اعلان للنكاح ولكن على يد محضور لا فتن فتيه ان اولئك الذين يسجلون الاغاني الخليعه المحتمله على الموسيقى المحرمه ثم يهذلونها بوقفه مقدر الصوت فقد خرجوا عن حدود الله وتعديها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمين فليتق الله عز وجل ولا يكون ممن ددلوا نعمة الله كفة أو كفة فتحل بهم العقوبة اللهم إلا نسألك أن تجعلنا من عبادك المؤمنين اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الممرين الذين نقول سمعنا وأطعنا الذين يتقون ما حرم الله عليهم فارجعوا أيها المؤمنون إلى فطرتكم ما يقولهم وتفكر هل لهذه الامور المنكرة هل لهذه الامور المنكرة ما يبررها انه قلنا إن العمل المنكر لا يزيد الدوجين إنكتاً في القميد ولا فأة في الأجسام ولا فأة في الرزق ولا حمداً بين الناس بل وشر وفتنة لا خير فيه فاتق الله عباد الله وتعاوني على البر والتقوى يقضي على أجيز الصفاء وأطريهم على الحق أطرى واتقوا فتنة لا تسيبا من الذين ظلموا منكم خاصة يعلموا ان الله شديد العقاب ربنا لا تزع صميبنا بعد الهديتنا يهد لنا من الذين فرحمة ان كانت الوهاب ربنا اغسل لنا ولو اقوى من الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في صميبنا ظلا من الذين اعلموا ربنا انك رئيس الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله النبي يا رسوله بالهدى والد حق يرضى هو على الدين كله وَوَفَّقَ مَن شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ فَتَجَاهَدَ فِي خِدْمَةِ رَبِّهِ دَنَا لَهُ وَنَفْسُهُ تِلْكَ الْحِكْمَةُ فِي قَضَائِهِ وَفِي شَرْعِهِ أَعَزَّ مَن شَاءَ وَأَذَلَّ مَن شَاءَ وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَأَشْهَرَ أَنَّ إِلَٰهَكُمْ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدٌ لَّا شَرِيكَ لَهُ فِي دِينِهِ وَلَرْبُِّي يَتَفَضَّلُ واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي جاهد في الله حق جهاده وصبر وصابر ابتغاء وجه ربه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم تسليما اما بعد ايها الناس اتقوا الله تعالى وجاهدوا في سبيل الله جاهدوا انفسكم بحملها على طاعه الله وثناء بناصيته اعرفوا ما ترى لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه من الجهاد في سبيل الله وتحمل المتاعب والمشاق من اجل ولايه كلمه الله لقد هزارت فلقد غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه بدأنا 20 غزوه حصل الاقتال في تسع غزوات منها وباعث صلى الله عليه وسلم ما بين باعس من نفريه فوق 40 فوق 40 داف كل ذلك في ظرف 10 سنوات فقط كما رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الى قوم في ذلك الشباب والصبا وهم لا ذلك صابرون ولثواب ربهم ورحمته مرتقون فادركوا بذلك القسمين او احداهما ما بين قدر وشهاده وعيد ونصر وسعاده إِنَّ لَهُمْ فِي الْجَنَّةِ أَنْهَارًا وَأَمْوَالًا لَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ فَبَاغَوْهَا مُخْتَارِينَ مُغْتَبِطِينَ رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَكَانُوا مُهْتَدِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ فَاسْتَبْشِرُوا بِدَارِ رَبِّكُمْ مِنَ الْجَنَّاتِ وَدَارِ السَّلَامِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ أَلْهَا الْمُسْلِمِينَ والمن ال غزوات الكبار التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وقاتل فيها غزوه احد التي كانت في مثل هذا الشهر كانت في شهر شوال سنه 3 من الهجره عند جبل يقود ياقل شمال المدينه والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يخذل صدره حبنا لنحبه وقع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابو بكر وعمر وعثمان اهتزوا بهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اخذ اهد فانما عليك نبي وخذيق وشهيدا وكان سبب هذه الغزوه أن نشركي قريش لما أصيبوا يوم بذر بقتل رؤسائهم أو رمائهم أرادوا أن يعطلوا بالسعر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجوا في نحو ثلاثة آلات مقاتل يقصدون المبينة فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في القريج إليهم فأثار اكبر الصحابة للخروج وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في مخرج 1000 من اهل المدينة ولما كان في اثناء الطريق رجع عبد الله بن ابي بن راس المنافقين ب 300 من اصحابه فتبقى النبي صلى الله عليه وسلم الخلص من المخلصين في 700 رجل فقط وعبدههم النبي صلى الله عليه وسلم اكمل فابئ فجعل ظهره الى فجعل ظهره الى جبل احد ووجهه الى المدينه وبلى الرماف مكانا وقال لهم لا تبرحوا عن ان سواء ظهر اندهر علينا ام ظهرنا عليهم وجعل عليهم اميرا ثم عدل النبي صلى الله عليه وسلم صفوف أصحابه من القتال فلما تقابل الجمعان يتلاقت الفئتان فئة المثمنون جنب الله وحبه وهم نحو سبع مئة وفئة المشركين أعداء الله وحرب وحربه في نحو ثلاثة آلاف انهزمت فئة المشركين فَتَبَيَّنُوا الْمُسْلِمُونَ وَكَانُوا يَكْمُرُونَ الْغَمَامَ فَرَمَى رَأَى الرَّمَ فِي ذَلِكَ قَالُوا مَا لَنَا فِي تَقَاتُهُنَا مِنْ حَاجَةٍ فذَكَّرَهُمْ أَمِيرُهُمْ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا عن مكانكم فبَقِيَ مَعَهُمْ طَرِيقٌ طَوِيلٌ لا يَسْتَطِيعُونَ الِاتِّفَاعَ عَنْ جُهُورِ الْمُسْلِمِينَ لما را فرسان المشركين مكان الرماة قد داهوا قروا على المسلمين منه واقتلطوا بالمسلمين من الخلف وقتلوا حامل لواء مسلمين مصعب بن عمير رضي الله عنه وحل المسلمون الفشل وشاع الخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل وقد عصمه الله من ذلك فدافعت اعاضم المسلمين وصرف الله عن عدوهم وقتل منهم نحو 70 رجلا منهم سيد الشهداء حمزه بن عبد المطلب عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعتب الله ورسوله رضي الله عنه وقف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان استشهد وقال له رحمت الله اوي عن لقد كنت وصولا للرحيم سهولا للخيرات ومن الشهداء في احد انا فضل ما انا فضل ما ذكر يا عم انا فضل مالك رضي الله عنه لقيا سعد بن مهاد فقال يا سعد اني لا افتري حركه الجنه في دون احد فقافل رضي الله عنه فصا قتل ويوجد فيه اكثر من 80 ما بين فارتق وطعنه ورميته بسهم ومنهم عبد الله بن عمرو بن حراء ابن عمرو بن حرام ابو جابر بن عبد الله الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت الملائكه تلهو باظيحتها حتى رفل وفي هذه الغزوه اصودا النبي صلى الله عليه وسلم في رفاعته وسجد وجهه حتى دخلت حلقه ثامن من خلق المغفر في حنجرته فآلفهما ابي عبيده فيخرجهما فما خرج حتى انكسرت تنيه ابي عبيده وعرف ابي خفيان وكان يا المئذن مشركا فقال ابي القيل لمحمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه فقال ابي القيل ابن ابي قحافه يعني ابا بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه فقال ابي القيل ابن الخطاب يعني عمر فلم يجيبوه فقال ابو خفيان ان هؤلاء قتلوا ولو كانوا احيا ام لا اجاب فلم يملك عمر بن زهير بالله عنه فقال له كذبت يا عبد الله ابقى الله عليك ما يحزنك او ما يحزنك فقال ابو سفيان اهل هبل هبل اسم ثان من يعبده المشركون قال ابو سفيان مستقرا به متعاذلا اليه هبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجيبوه قالوا ما نقول قال قولوا الله اعلى واجل فقال ابو خفيان لنا الغزه ولا عزه لكم والغزه صنم لقريش يعبدونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجيبوه قالوا ما نقول قال يقول اللهم مولانا ولا مولانا لكم فقال ابو سفيان يوم بيوم بدر والحرب في جال يعني انما غلبنا قلنا هذا اليوم كما غلبتمونا يوم بدر والحرب في جال مره لهذا ومره لهذا فقال عمر رضي الله عنه لا فوا فَأَظْلَنَا فِي الْجَنَّةِ وَقَفْلَقُوا فِي النَّارِ أَهْلَ الْمُسْلِمِينَ وَصَبِرُوا مَا فِي هَذِهِ الْغَزْوَةِ الْعَظِيمَةِ ماذا حصل بسبب مَا بَاحَ فيه فِيهَا بِخَطْبِ نَاقِيَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الرُّومَاتِ حَيْثُ خَالَفُوا أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَارَقُون كَانُهُمْ نَاقِيَةٌ وَاحِدَةٌ في حَصَلَ خَبَأَهَا أو حصل بها هذا الخسر وهذا الهزيمه في فين بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا يحكم اذا كانت المعاصي في هذا الزمن اكثر من الطاعات اذا كانت المعاصي معاصي كبيره الذين اذا كانت المعاصي معاصي تخرج من الاسلام الى الكفر اذا كان الناس لا يبالون بالصلاه ولا بالزكاه ولا بالصدق اذا كان الناس لا يبالون بحقوق الله ولا حقوق عباده هل يحصل له من نصر ان النصر حين الى الذليل ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لا قاهر من يهاب الذين انق الله في الارض اقام الصلاه واتى الزكاه وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۗ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَانصُرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا انمالك من لا آواه دينه فأضله ونس الله فنسه وله صدق الله ورجعوا الى قومهم حقا لكان خيرا لهم في هذه الوقت انزل الله تعالى فسانا وقنقولا ايه من كتابه في سوره ال عمران فقال الله تعالى واذا غدوت من اهل كف بني المؤمنين مقائتا للقتال والله سميع عليم وقال ولقد صدقته الله وعده ان تحصروهم بابله الا تقتلوهم حتى اذا فشيتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون ليكن اليرث الدنيا وليكن اليرث الاخره ان طرفكم عنهم ليذل ويكون ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين وقال جل وعلا في الشهداء ولا تحسبن الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتا بل احياوا عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله يستبشرون بالذين لم يلحقوهم من الخلف قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يؤيد اجر المؤمنين اللهم انا نسالك ان تجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اعدنا على تهاب انفسنا حتى نقوم بطاعتك على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم الهمنا رشدنا وقنا شرور انفسنا يا رب العالمين اللهم انا نسالك باسمائك القدس وما وثقتك العليا وَفِي مَقَالِمِ هَذَا وَنَحْمِدُ انْتِقَالَ طَرِيقِ كُلِّ طَرَائِقِ أَنْ تَسْتَعْمِلَنَا فيما يضيك فِي مَا يُغْنِكَ عَنَّا وَأَنْ تَجْمِدَنَا أَسَاسَ فِقْهِكَ وَآدَابِكَ وَأَنْ حُفْظَنَا لَنَالعَاقِبَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا وَأَنْ تَنْصُرَ الإِسْلامَ وَالمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ مَكَانٍ يَا رَبَّ العَالَمِينَ رَبَّنَا بَلَغْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ تَرْنَا فِينَا وَفَرْحًا مَا نَقُولُ إِنَّ مِنَ الخاسِرِينَ اللهم لا تكلنا الى انفسنا ولا الى احد غيرك طرفه عين يا رب العالمين اللهم اهدنا واهدنا وثبتنا وثبت يوفق لنا ويصل امرنا وييسر الهدى لنا يا رب العالمين انك انت الجواد الكريم المنان اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشكر أنه قد تأذن بالزيادة لمن شفر وأشهد أن لا إله إلا الله يهده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسيله سيب البشر الشافير مسفع في المحشر صلى الله عليه وعلى اله وصحبه خير صحب ومعشر وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وانور وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الناس انني انبه في خطبه هذه على مسائل ثلاث فتعلقوا كل متاخذ وطلاق وإن المساله الاولى فان كثير من الناس يغيهم الشيطان فيبطل طلاق امراهه فيطلقها بالثلاث يقول لها ان طالق ثلاثا او ان طالق ان طالق ان طالق وهذه نافيه وهو في رسوله قال طرفت امراهه ثلاثا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم غضبا وقال او ايلا ازج بكاء الله وانا بين اظهركم حتى فادنا رجل من المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل هذا المطلق اذا فلا يحل للانسان ان يطلق زوجته ثلاثا سواء بكلمه واحده او بكلمات متعاقبه لأن ذلك من اتخال آيات الله هزوى وقد قال أكثر أهل العلم إنه إذا تلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو بكلمات متعاقبة فإنها تبين منه بينينة قبرى ولا تهل له حتى تنجح زوجا غيره وهذا هو ما قضى به أمير المؤمنين أمر بن خطاب ربي الله عنه حين اجتمع هنا جمع الناس فقال ان الناس قد فكا يروا في امر كانت لهم فيه اناث فلو انضاه عليهم فانضاه عليهم وكان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وثنا من خلافه عمر طلاق الثلاث واحده ولكن نص يا فتعمر بن الخطاب الحكيم اقتراط ان ينهى الناس بما المزموا انفسهم به وان يجعل من طلق زوجته ثلاثا ان يجعل هذا الطلاق طلاقا باينا لا تحل به لا تحل به المراه الا بعد ذلك هذه مساله ومساله اخرى في الطلاق ايضا ان بعض الناس يطلق زوجته على على ابنى سبب واقله ان طلقها وهي لا يطري هل هي في ثمن يحل فيه الطلاق او لا يحل وذلك ان المراه لا يحل لزوجها ان يطلقها وهي حائض فان طلقها وهي حائض فطلاقه مرجود عليه واجب عليه ان يراجعها ولا يحل له ان يطلق زوجته وهي طاهر طهرا قد جامعها فيه فإذا كان قد جامعها في طهر واراد ان يطلقها فلا بد ان ينتظر حتى يتبين حملها او حيضها ثم يطلق فحينئذ له ان يطلقها بعد الحيض قبل ان يجامعها ولقد اشتهر عند الائمه ان طلاق الحامل لا يقع وانه مردود على المطلق ولكن هذا ليس بصحيح فطلاق الحامل طلاق صحيح واقع حتى لو جامعها ثم طلقها من حيله فانها تفلق بلا خلاف بين اهل العلم يقول الله تعالى والاتق الاحمال اجلوا ان يضعن حملهن اما المساله الثانيه في النكاح فان يان بعض الناس يمنعون ان الله لا يحل الاقضى على المراه وهي حائض يظنون ان عقد النكاح مثل الطلاق مثل الطلاق وليس الامر كذلك بل يزيد عن يقضى على المراه وهي حائض ولكن لا ينبغي ان يدخل الرجل الرفيذ عليها حتى تدور لانه يخشى الا يملك الانسان نفسه فيجامعها وهي حائض ومجامعه امراته الحائض حرام يقوله تعالى لا يسالونك عن المحيض قلت هو اذن فاعتذر النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاصلوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المحبين المتطهرين صعب زوجته الحائض فيما شاء غير ان لا يطأها في الطهر ولا وقعها في الدبر لأن الوقع في الدبر محر من في كل حال أما المسألة الثالثة فإن كثيرا من الناس يظن أنه إذا جامع زوجته ولم ينذل فلا غصل عليه ولقد سئلت كثيرا عن هذه المسألة حتى إن رجلا من الناس قال إنه كان له سبه سنوات وهو يجامي زوجته بدين أن نيزل ولا يغتسل من هذا الجماع وهذا قطأ عظيم فإن الإنسان إذا جامع زوجته وجب عليه الغسل سواء أنزل أم لم نيزل كما أنه إذا أنزل وجب عليه الغسل سواء كان ذلك عن جماعه أم عن تقبير ومباشرة فانتبهوا أيها المسلمون بهذه الأمور الخطيرة ويجب على كل اثان ان يتعلم من دينه ما يحتاج اليه فمثلا اذا كان عنده مال يجب عليه ان يعرف احكام الزكاه اذا اراد ان يتزوج يجب عليه ان يعرف احكام النكاح وماذا يجب عليه فيه اذا كان يريد ان يحج يجب عليه ان يتعلم احكام الحج حتى يعبد الله على صوره وَإِنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِ أَكْثَرُهُ مِنَ النَّاسِ مِثْلَ الْهَمَجِ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ مِثْلَ الْهَمَجِ لَا يَتَعَلَّمُونَ وَإِنَّمَا هُمْ أُمَّةٌ يَفْعَلُونَ كَمَا يَفْعَلُ النَّاسُ وَيَقُولُونَ كَمَا يَقُولُ النَّاسُ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ وَضَبِيرَةٍ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ الْعَاقِلَ الْحَاجِمَ هُوَ الَّذِي لَا يَعْبُدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَعْرِفَ كَيْفَ يَعْبُدُ اللَّهَ أسأل الله تعالى أن يريني وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل ذلك مرتبثا علينا كنظل يعلموا أيها المسلمين أن خير الحبيث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مخجفاتها وكل محذقه في دين الله ضله وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فعليكم بالجماعه عليكم بالجماعه عليكم بالجماعه, عليكم بالجماعة ايها المسلمون وهل الاجتماع على دين الله لا تتفرقوا في دين الله فان الله عز وجل يقول لنبيه ان الذين تفرقوا فينه وكانوا شيعا لستمنوا في شيء فإنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كان يتعلم عليكم بالجماعة فإن يدى الله على الجماعة ومن شز شز في النار يعلم أيها المسلمين أن الله أمركم بأمر بجع فيه بنفسه فقال جل من قائل علينا إن الله وملائكته يسللون على النبي يا االله الذي נאمن وصلي عليه وسلم تسليما صم على لك اللهم ربنا وطاعه اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد الذي نشهد بالله انه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا اللهم توكلنا على ملته اللهم احشرنا في جمرته اللهم اصنا من خيره اللهم ادخلنا في شفاعته اللهم جمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصدوقين والشهداء والصالحين اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي من افضل الاوائل المرسلين اللهم ارض عن الصحابه اجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى ويوم الدين اللهم من أبغض الصحابة أو سبهم فأسجد عليه أمره وشكد شمله وهزم جنده واجع تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا والرقوان من الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلوا قومكم يظلمنا من الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توقيتها وقد جاعلتم الله عليكم كثيرا ان الله يعلم ما تفعلون وذكر الله العظيم الجليل يذكركم ويشكروه على نعمه يثبكم ولا بكر الله اكبر والله يعلم ما تفعلون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يدر الله فلا مذل له ومن يدر فلا آدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق تَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّى الأَمَانَةَ وَنَصَحَ الأُمَّةَ وَتَرَكَها عَلَى مُحَجَّةٍ بَيْضَاءَ لَيْلُها كَنَهَارِهَا صَلَّى وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلى آلِهِ وَأَصْحابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَنَّى بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا تَعَالَى اللَّهُ اتقوا الله تعالى واحذروا فكما ما ظهر منها وما بطن احذروا كل ما يسلككم عن عبادات الله التي من اجلها خلقتم احذروا كل ما يسلك عن شرفكم واخلاقكم التي هي قوام مجتمعكم وانما الامم الاخلاق ما بقيت فإن هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا احضروا الفتن فإنها تسرين القلوب تتسبتها عن ذكر الله وعن الصلاة إنها تسرين القلوب السليمة البيضاء فتكسبها شبهة وظيمة إنها تسرين القلوب التي تلون لذكر الله وتخشع عظمته فتكتبها قسوة والاستكبار ان الفتن تدب في القلوب فتشق قدها كما يثق السم في الجسم حتى يهلك ايها الناس احذروا الفتن كلها اتقنوا اسبابها لا يقل احدكم انا مؤمن انا مستقيم لن تؤثر علي اسباب الفتن لا يقل أحد قم هكذا فيقرب من أسجاب الكتن مؤمن من غصمة فإن سهان ابني سنافذة فالشيطان يجري من ابن آدم مجردا كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبعد عن الدجال خوفا من فتنته فقال صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه أي فليبعد عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أيها المسلمون المؤمنون بالله ورسوله ان هذا الحديث لا علم ما سبه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهتديه في كل مواقع الفتن لنبتعد عنها وان كنا نظن ان نخرج منها بسلام ان الرسول امان الفطره لا يضمن لنفسه العصمه ولا يامن عليها من شرك الفتنه ايها الناس ايها الاخوه اننا في عصر كثرت فيه يا الثاب الفتن وتنوعت اساليبها وانفتحت ابوابها من كل وجه فتحت الدنيا علينا فتنافسها اقوام فاهلكتهم وبدات تبدو شبهات وبدات تنبش شبهات بدات الى خروج الفتنه من الناس فاردتهم وكثرت الفتاوى والنشرات الخاليه وكثرت الفتاوى والنشرات الخاليه من التحقيق فذابت افكار الناس واقلقتهم وانفتحت الامه الكبرى والبليه الهبنه هذه الصحف والمجلات ابتاع لقول المجول والفسوق والخلاء في عصر كثر فيه فراغ التسمي والفكر وفيترت شطره الذهنيه على عقول كثير من الناس فعكفوا على هذه الصحف والمجلات فاباءوا بذلك مصالح دينهم ودنياهم وفاروا فريسه لذلك الدائ العضال نسال الله لنا ولهم السلامه ايها الناس ان من المؤسف يحزن والمفجع مروع ان يكون بين ايدي شبابنا وقهورنا وصيخنا محل ماعاشره اهل هذه البلد بل بالتوحيد والإيمان والإسلام إن من المؤسس وإن من المهزم وإن من المخيط المروع أن يكون بين أيدي شبابنا وقهولنا وشيوكنا من ذكور وإناث مثل هذه الصحف والمجلات التي تدعي كتابة وتصويرا إلى التحلم من الفبيرة والترقي في أساكل الأخلاق ولقد كنت ولقد كنت اسمع عن اسمو وكيفا عن جلاله المعينه لا اذكرها باسمها لان الحصر قد يفهم منه بعض الناس ان ما سواها فهو طيب ولكنني اقولها بالخفه انها مثلات تشرق الخلاء والبداء والصفوف كوني اقدم رجلا واؤخر اخرى عن اضاعه الوقت في النظر في مثل هذه المجلات حتى الحى علي بعض الطبيبين ان انظر ولو لدنه حتن عابره سريعه الى بعض هذه المجلات وبعث الي بشيء منها لاتمكن من الحكم عليها بما تقتضيه حالها إذ لا يمكن افتقاء الشر والفكم عليه إلا بمعرفته فوجدت هذه المجلات وجدت هذا الله وأقسم بالله في هذا المكان وأنتم تشهدون والله فوقنا شهيد على ما نقول وعلى ما تسمعون وجدت هذه المجلات هدامة للأخلاق مسدده للامه لا يفقه عاقل فاحص ماذا يريد هو مروجوها في المجتمع الاسلامي المخالف وجد من درى شرا من المكنع وجد اقوالا ساقطه ناتنه ناتعه يمدها كل بيع كل بخلق فاضل ودين مستقيم طائفه صور من النساء على أغلفة تلك المجلات وفي باطنها صورا فاتمة في أزياء منحطة بعيدة عن الحياء والقضيلة تحرق من لا شهوة له وجدت ثمنات تدغي العز والموسيقى واللهو المحرم وجدت صور عرب اتخان للدعاية له إلا غير ذلك من المنكرات العظيمه الفاحشه هذا وما لم يقل الي اكثر وقد يكون اصبع ان اولها الناس ماذا اقول وماذا يقول غيري من المحبين للاصلاح واسال الله ان يجعلني من المسلمين ماذا اقول في هذه الصخف والمثلات ومن يخاطب أعقاب المسؤولين في الدولة إن مخاطبة المسؤولين في الدولة من على هذا المنبر لا يقتضيه العقل ولا يأمر به الشر لأنه لا يجدي شيئا وما لا يجدي شيئا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وقال من كان يقول لله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت هل اخاطب مسؤولين عن هذه الصحف انه لا يمكن ان اخاطبهم لانهم ليسوا امامي ولكنني اقول ولعله يبلغهم ما اقول باذن الله اقول للمسؤولين عن هذه الصحف انهم مسؤولون امام الله عز وجل حين يقفون بين يديه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتقى الله بقلب سليم ان هؤلاء الذين ينكرون مثل هذه الامور انهم مسؤولون عن اي نتيجه تحدث من جراء ما نشروه ان المجتمع اذا صار مجتمعا ذهنيا فان انه لا يمكن ان يحق حقا ولا يضر باطلا لا يمكن ان يقضى لاوامر الله فضلا عن اوامر عباد الله اللهم اذا لم يمكن ان يخاطب هؤلاء واولائك فانه يمكنني ان اوجه خطاب اليكم معاشر المواطنين انني اذكركم ايها المؤمنون اوصيكم المؤمنين إنّني أدعوكم أيها الشرفاء بوفتكم شرفاء إنّني أدعوكم أيها الغيرون أدوث الغيرة إنّني أدعوكم أيها الآباء بوفت اللذوة إنّني أدعوكم أيها الأولياء بوفت الملاية إنّني أدعوكم إلى الإنقلاقم وإدعوكم إلى المحافلات على دينكم وأخلاقكم أدعوكم إلى الذغب عن التسن ما ظهر منها وما بقم احذركم من ان تتسرب هذه الصحف والمجلات المنحوطه بفسد بالصور الفاضحه والاقوال البذيئه والازياء المنحرفه الى بيوتكم فتقع في ايدي اهليكم فتهلكهم وتطيح باخلاقهم وقيمهم ان كل شيء يراد في هذه الصحف والمجلات سوف يؤثر على من يقتنيها مكتنعا بها وبما ينشر فيها من أفكار ومظاهر <تصفيق> أيها المرورين إن وجود هذه المجلات والصفح في البيوت نامر من دقور الملائكة إليها لأن الملائكة لا تذكر بيتا فيه سورة وإن بيتا لا تذكره الملائكة إنه بيت لا خير فيه إن اقتناء مثل هذه المجلات حرام وشراءها حرام وبيعها حرام ومكتبها حرام وإهداءها حرام وقبولها هدية حرام وكل ما يئين على نشرها بين المسلمين حرام لأنه من التعاون على الإثم والعجوان وقد قال الله عز وجل وتعاون على الدن والتقوى ولا تألموا على الاثم والادوان فقطعوا الله اباب الله واحذروا ان تبقى هذه الصحف والمجلات في ايديكم واحرقوها فانها قد قامت عليكم الحجه بما سمعتم ومن بلغه ذلك فانها تقول انه تقوم, تقوم عليكم الحجه بما بلغه احرقوا هذه المجلات اتركوها لا تقوا في ايتي اهلكم لا في ايد البنين ولا في ايد البنات واياكم ان تبذل الاموال في شرائها اي المساهمه فيها فمن فعل في ذلك مفاسد كثيره من مفاسد ذلك اضاعه مال الذي جاله الله قياما للناس فقوموا به مقاصد دون هممها واضاعه مال صرفوا مالا في مال لا, لا نسعوا أو فيما فيه ضرر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال ومن مفاكب هذه الصحف والمجلة أنها إضاعة من الوقت الذي هو عند العقلاء أثمن من المال لأن الحياة هي الوقت وإضاعته فسران للحياة والإنسان مسؤول عنه كما يسأل عن المال ويسأل عن المال ولو ان بالغ الانسان مراهق في قراءه ما ينفعه من كتاب الله وكنه رسوله صلى الله عليه وسلم وما يغني على فهمنا من التفسير وفقه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين لحصل له بذلك خير كثير وان مفاتن هذه الصحف والمجلات ما يحكم من القلب من هيام في الحب وإغراق في الخيال الذي لا حقيقة له فهو كالتراب بقيعه يحتبه الظمآن ماء حتى اذا جاء او لم نجده شيئا ووجد الله منه فوفاه حسابه والله سريع الحساب لم يحل له من هذا الهيام والخيال سوى قلق النفس وتشتيت الفكر ونسيان مصالح دينه ووطنه ومن المفاتد هذه الصحف والمجلات أنها تؤثر على الأخلاق والعادات بما يشاهد فيها من صور وازياء فينقرب المجتمع إلى مجتمع مقابق لتلك المجتمعات الفاتدة فيا أيها المؤمنين قاطعوا هذه الصحف قاطعوا هذه الصحف والمجلات لا تعينوا ناشريها على أثمهم فإن شراءكم إياها إغراء لهم وتقوية رصيدهم المالي وإغراء لهم على نشرها وعلى ما هو افضل من ذلك فيقول المشتري والمستلم والقابل معينا على الاثم والعدوان وتذكروا ايها المؤمنون تذكروا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تؤذوا انفسكم واهليكم نار وقودها الناس والحجاره عليها ملائكة الغلاظ شداد لا يعصون الله ما امره ويقوا فعلينا ما يؤمرون اللهم هل بلغ اللهم هل بلغ اللهم هل بلغ اللهم, اللهم اشهد علي وبما اقول واشهد على هؤلاء بما يسمعون انه يجب عليكم واقولها لاكررها يجب عليكم ان تقاطعوها للصحف والمجللات وانفرقوا ما كان موجودا منها بين انتم حتى تسلموا من اثمها ولله الحجه البالغه فلو سالها باكم اجمعين اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق والاعمال لا يهدي الى احسنها الا انت واصرف عنا سيئه الاخلاق والاعمال لا يصرف عنا سيئها الا انت يا رب العالمين اللهم اقطع باب المسفدين وجابر الفاسطين وجابر المنحرفين يا رب العالمين اللهم اقضلهم وأذلهم اللهم اقضتهم اللهم, اللهم أنزل فيهم الخسائر المالية حتى يتيبوا إلى الكوارجه وإلى دينك وإلى إسلاح إمتهم يا رب العالمين اللهم سلط ولاة أمورنا عليهم حتى يمنعوهم من شرهم الذي أفضى بكثير من النار إلى الخلاءة والمدون والكفت إنك على كل شيء قدير اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسحبه أجمعين الحمد لله على إحسانه وأشكره على توقيته وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا شريك له في اولوهيته وربوبيته وسلطانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله مؤيد بالبرهان ادعى الى جنته ورضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وانصاره واهواله وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الناس فان من حكمه الله عز وجل ان جعل لامه الاسلام هذا اليوم يوم الجمعه يجتمع الناس فيه على اداء فرائض من فرائض الله وهي الصلاه ويجتمعون فيه الى استماع ذكر الله تعالى وهو ما يلقى في الخطبه من ايات الله تعالى ومن المواظ وان هذه المواظ التي تسمعونها إن لكم تحملونها في أدهاركم سلاحا إما لكم وإما عليكم لا يمكن أن تكون في, في أمر بين ذلك لا يمكن أن تكون وسطا بين طرفين إنها إما طرف لكم وإما طرف عليكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فجة لك أو عليك ان لميرا سمعتم موعظه في خطبه الجمعه او في اي مكان اخر اذا سمعتم موعظه مدعومه بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قامت عليكم حجه حمايه حجت لكم او عليكم وانكم لن تعذروا ابدا بمخالفه ما سمعتموه مما كان عليه دليل من كتاب الله او سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الناس اذا حضروا الى خطبه الجمعه ثم لم ينتفعوا بها اصبحت الخطبه لا قيمه لها واصبح الناس مع الاسف يمثلون لقول الله تعالى مثل الذين قمن بالتوراة ثم لم يحملوها كان مثل الحمار يحمل اثار باسمه القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين اما اذا قالوا بنا سنين مما كانوا مدعون بكتاب الله او سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم يقولون ممثلين لقول الله تعالى الذين يسبقون الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله والاولئك هم الارباء ان على ان على اهل العلم وظيفه وان على مستمع العلم وظيفه اما وظيفه اهل العلم فان يبينوه للناس ولا يخفوه لان الله اقعد عليهم العهد والميثاق بما علمهم ان يبينوه للناس ولا يخفوه وقد اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيينوه للناس ولا تخفونه وان على مستمع العلم عليهم أم ينساءوا لما استمروا مدعما بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك أن ترزقنا علما مافعا وأمرا صالحا ورزقا طيبا واسعا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الأخلاق والأعمال والأقوال يا رب العالمين اللهم إنا ضعفاء وأنت القول وانا فقراء وانتم الغني وانا ضالون وانتم الهادي فلولا لولا هدايتك ما مهتدينا نسالك اللهم ان تثبتنا على دينك وان لا تزيغ قلوبنا بعد اهديتنا يا رب العالمين وقال الله عز وجل يا هداه كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم اسال الله الهدايه يهدكم اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين اللهم احفظنا قضى تداول الامور كلها اللهم اجعل شعبنا شعبا يقظا واعيا يعرف ما يحوك له اعداؤه فاحترز مما يحوك له اعداؤه يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد خداد الله تلى الله يا امور برادني والاحسان واعطاء القرب وينهى عن التحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأفو بأهد الله إذا آهدتم ولا تنطروا الأيمان بعد تركيدها وقد جعلتم الله عليكم كثيرا إن الله يعلم ما تفعلون واذكروا لله العظيم الجليل يذكركم واذكرواه على مئنه يزدكم ولذكروا الله أكبر والله يعلم ما تسمعون